بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد الله أيامكم كل خير ارفع لكم هذا الملف الصوتي وهو عبارة عن تجربة بسيطة لخدمة البودكاست على مدونة جيميل او أو مدونة جوجل وأتقدم في وتقديري للدكتور محمد عماشة الذي شرح لنا ووضح وبيّن طريقة رفع وربط هذا الملف الصوتي مع موقع بودك اركيف، فله جزيل الشكر والتقدير طبعا إن شاء الله تعالى راح تكون هناك ملفات تشرح طريقة التعامل مع موقع اركيف و. وكيف رب وطريقه الربط على مدونه جوجل فلنا لقاء آخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته